لخصايتة تابت من ردي ردّي علم زانسية أو يك أو كسران أدات هو حسيت بهنا نقول غكاني أو بلغاني كبشتي في قائمة أو بلغاني وباشان دواي أوي حسيت أو بلغاني هنا يا وحسيت أو شبهات جمانني كأوان ببلقي أزن وإجرن مدرسيان أو زعترين أكن السريع جابوا يقمه خلية لدواي باسلس زورترين شبهية كوان بيجنو الاكتباء كان هنا ولمحاضروا خطباء كان هنا وكو أم عبداللاطيفة الشيناية ووروها غير اوانش لمرجئ كان كردسان وغير كردساني ايه النوى اوجار الحديثي تلك ابن عمري فاعرس وصندف المين رجق قيامة كسانك دين الدلوم رجعنا لم يعملوا خيرا من قال لا يا رفي قلبي بتقال نزارة ابن ايمان وتي ولم يعمل خيرا قطو ماذا خير يجي ان نكر بالن عمليا نكر <تصفيق> بتعبد حديثي بطاقة، حديث بطاقة ويذكر في غماري خواص الله عليه وسلم فرميت إن الله سيخلص رجلا من أمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أفرمت خايب رودجار سبحانه وتعالى للروش قيامته كباس لبياع لك على أمتك أي عليه وآله وسلم كأيشو كاري أم بيها وخلاص بيكو باش لو كاتك حسابي لجلاك ثو أو أنا وكل الروايات كثرها توا فرميت. يصاح برجل من امتي يوم القيامة على رؤوس, على رؤوس الخلائق أفرمز بانقي بهايو أكريت لأمتك من دروج قيامتها لبرشاوها مو خلقيو ببرشاوها مو خلقو أمكسا نود نو سجل فايلي لتفاوان بركضوتو باش هر سجل لك لوسجلاناكو زور تاواني تيايا أما أم بهايو وك حديثة قواندسي فهو أجر مأكن ببالجبو خيانا ألين هيج كردوكي أنjam نداوا. او أورزجاري كردو. كلا أو بطاقة نسراء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتأوكس تنهاش ثمانين أو أشاتمانا رزجاري كردو. باش. وحر او أو حديث ثانية لو أنا وك بغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم فالمج. من كان اخر آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هركسك ركسك وتا وتاء كلام لا إله إلا الله بيت بحشتهم باش ها حديث يتر و هروها حديث يتر من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة هركسك ركسك لا إله إلا الله بخالصي لدلع أو أت whilst بحشتهم باش أحد ثانوك ملكي تر لحديثك أمان أيرين بدس يانو أكن ببلجة خلينا قولي لا إلى إلا الله هيوا أشتبه هشتوا يشكر دواك أنجم نداءوا خاوني يشكر إلا نجد كواتا كسيك همو كردو كاني جس ترجمكات نهى بدمشة بينيت أو أهلي بهشتوا أهلي إيمانو لي يخش بيت بلان أهلي ان كافرني باش شو نردي امكم انا نبداينوا جا هم فرودتان تقريبا قال ما ننهى جا امامهم يا اكن بياك والبا كان خالك رد يا ادينا شو أويك يا قوي بقول شاسمان بينيت بدم داني في بنت لا طلع براسي وزانت با عملي شي بينكات أهلي ايمانه واهلي نجحت أمر رأي باش. اما الراي اواه باش خليك انا ألين سلفي أم أمتا رحمتي إخوان ليبت بيشيني أم أمتا ولما ياني إسلامي أمتا رحمتي إخوان ليبت يكدا نين استدلالي أن بنفر مدانا نكرد وبوء أوي قبلن شي أو كسي تارك الأعمال بيت همكرد وكاني جواريح ترك بكات أتشد بحشتو وإيمان دار جسير أوان خوان ألين وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف زور أمدو بارك زور إبيسي همو خير إجلاويك إنسان شو سلف كذا وهروها هموم شروخ رأيه إجلاويك خلكيشن أو بدعانم كذا كخلف داهينا ماشي هانكونكرد أو أندم قسان دوار كردوه اللي ربناه النوا خاطر كامل زانان يسلاف فيسدلا <تصفيق> لا مبحد يفكر دو إجلاويك تاريخ والأعمال إمانتاره وبشلا أمم بالكا هيش كام نسلاف بس قب في شانه علمان إسلام رحمة اخوان لبت وقول شيخوا لسافر وثيم رحمة خايل لبت رد أمانت ابن تيمير رحمة إخوائي لبلكثير من مجمع الفتاوى لمجلدي حوت لا بريشة صدو تشوارد أفرموت لدواي أويك أفرموت وأما الذين لم يكفروا بترك صلاة ونحوها فليس لهم حجة باشا أفرمت كأوانيك بتركدني نيش خالتي كافرناك نهيج حجي كان ميا باشا ولدواي أوي شبهي كان أهيانيته ورد أداته وباشا نفرمت وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي احتج بها المرجئة، كقوله من شهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعشان أفهمتها كشيخ شيعة مبينك عيسى بيعنبري خواو ندراعي خوايا. باش. وادوا أفهمتش أدخله الله الجنة. أفهمتش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خواليك. أأمي ويني؟ دزقرتني أنا بحديث عام مكانه. بوبالقاني كعام. ببلغ عنك في ارسال التخصيص بلجيت رها توكا خاصه اكاته ان شاء الله زياده على ما بيانك ام يعني شيء افرمد هروك اويك مرجيء حروق اويك مرجيء أوي اي كان مبلغ شيء كان مبلغ ام فا المدعي من شهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله ادخل الله الجنة هركس هيك شهات من بنت كيس خياك نزل خياك برودق إيش فاسلام نجج جيب شايسير برسام نجج جال علي صوتهم الله الجنة خوي برضو جار إخاتا الله ما كان كاكي مرتجئ هو ابن تيميه فندوام مرجئي ثم ذهب سلفي سلف صالحني، بلقوا سلفي طالح، باش. أول شيخ شيء خليه سلام لتيه محمد خليه لفرمدم، مرجئ أي سلالاً بام حدث أنا كردو. أما نحديث عام الكيوس، بتشين بقى حدث جمع بكين لبيني حدث أنا وراها أو حديثان كلام باري وها خاص. أما وجهي يا كم لردي وجه دوام. أم شبهيا؟ وجهي دوم، أم فرمدا يان أبيت مرجئ إيسا دم. وكمورجئ قديم وغلاط مرجئ أو يعني كذور زي ربيان كردو روت لا إرجاء بلان إمان تنهى قولة ورها تصديق بعشر تصديق لله كواتا هل ريوت شيب عمل إيمان درك؟ أجناب ويان ناشد سر أم حديثة نابدأ بالجبوان أم حديثة أنها بوق لو ربي حديثة أنها باسي وقعد كسيك شيطان بنيه بدم اروحها بخالصيش الارضيه هبت كواته تنها شيتايا اجر استلاب حديث انا كواته تنها لم حديث انا او هات كسيج بدل ما يضل مسلمانا واروح على هبت اما موافقي اهل سناء كم مرجئ عصر لا شيئا على الايمان قول عمل اعتقاد وتا اعتقاد تصديق قلب علن كسيج ابي بدل ما يضل مسلمانا واروح على هبت أروها عمل شبه أما عمل لا يأوان وقت ألين بمستلحي سنالنا وشرطي كمال شرطي كمال يعني اجر أجر إيمانك اجر أجر بدم إيماني هنا ولدلي شاهبو عملك أنا كرت أو هل إيمان دار شنك عمل لا يأوان إيمان أراضيني توا مرج طاوي إيمانني لا يأوان أوان ألين إيمانك أراضيني توا أجر عملهبو أو إيمانك طاوي تربت أجر عمل نبو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 رجلات مرجئات تُنقي إياه فوق هاي مرجئ لا فوق هاي عمل داخل إيمانك المضام أما أذان عمل شرط توارتي إيمانية، وعند الشرط الصراحة نية، وجوه أهل السنة أهل السنة أذان إيمان أجر عمل لجل النبي أو إيمان بني باش أو أو مانزاني، أم حدث أنا لاي مرجئ كانيس قديمش كي شيء درس كده. واني أم حديثة وروها حديثي لم يعمل خير قط أو إيش للدواء أم ولا مبحثة قتره رد أدينوا إن شاء الله باش هو خالد وما باسكت كأبيه وبلن أجر إسلام حديثكن أبي عمل به مو شبه إيمان دركن كواتق أو كات النابي بلن عمل الشعري كمالش أو كات ريك موافقي غلاتي مرتجأ كن بوين نابر نوقيش كن كواتق إسلام مم حديثة متناقض لقلقه لكتنا كبلن عمل لإيمان باش وهروها خالي كتر أقول سيري حديثة كبكين حديثي بطاقة أفرمت شي أفرمت بلا إن لك عندنا حسنات كوابا صرتا أفرمت بلاي نخير شي إن لك عندنا حسنات تو كردويت شاكتها لاي إيم كردويتها باشا كامين حول نوتان بو حديث كمية فهمتان ابو حديث هل لمتني حديثة قاتياتي كيف اوى باسي بطاقة قبك شهادة اللا الله لاي تيايا اثار ميت انا لك عندنا حسنة او حسنات توقر دا ويتشاكتها الى اياما كواتا خاواني عملا عملي بطاوتي ترك ناكر دو اما خالي در. وهروها خاله يتر انفرمو دي اكو هنديك لزانا ينفرميانا اما انبو حالتك خاصة اشتما اقر سيزري سارتاي حديثك بكين في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمعت يصاح برجل من أمتي ببيابيق لأمتكما وراء ان الله سيخلص رجولا من أمتي ببيابيق <تصفيق> نا فرمد يوصاح بأهل لا إله إلا الله كوات أما حالتك كايبة خاصة نكهمك سك أهل لا إله إلا الله أما شلمتني حديثك أفرمد بيابيك لأمتك نا فرمد يوصاح بأهل لا إله إلا الله ياد إن الله سيخلص خايفر وردقار أهل لا إله إلا الله أهل يتوبانيان أكاث كما تم حالته خاصة بوكي بوكي سكى وتويته لا إله إلا الله شاهدت ماني هنا بدم لقد شاهدوا أما فرياي عملنا كوتو باشا بونونا. مونا لقد شاهدت ماني هنا مرقيا خيقرتو مردو باشا وكو إستراي حندك لزانياني عصر باس أكين لسرأو ك خوتن عالمي علمي خوتن يا سنا، كرتم حالتي الخاصة بوكسيك كانتوا أنا عملكات، نجبوكسيك كخوي بعم دن عم لناكات، وأبنين الحديثة كشادياره أفرمت إن الله سيخلص رجولا، يعني يصاح رجولين، نافر ما أهلي لا إله إلا الله، واتهموا أنا الله لا إله إلا الله، بلجو بيارك لأمتك، كرتم حالتي الخاصة، أقفهمت أنا هبوايا تيجي إيش تن، بضم، الحمد لله كنف فهمتاني نبصرت. جاء انا إما قولي كسك هنا وكلا يأيوا قولك ثقبت وكو صالح فوزان لا ردي أوانيك أم حديثا أكن ببلغا قالت يقول المرجئه مرجئة أذن أن هذا دليل على أن الأعمال ليست من الإيمان ألي مرجئة أم أكن ببلغا لا سر كدوكان أذن كردو كان لإيمان نيا باش نقول لا أظنك خير الحديث هذا مجمل وهناك أحاديث مفصلة أم حديثة مجملة وهرها حديث مفصل ما هي مجمل وكو لقاموس رائد هاتوا أفرم المجمل ما يحتاج إلى بيان مجمل أويا كبيسي برونكرونوبيت فيسيبا رونكرونوبيت أو, فيسي أو بيأوتين مجمل افرم حديثة لو عنيك بيسي برونكرونوها يبلغ حديث مفصلاتوا حديث بدري أجيب أشياء مسألة باش. أفرمت حديث آيات فصل هاتوا كباس أو كان عمل لإيمان. لكن هذا الرجل قال هذه الكلمة صادقة من قلبه ثم مات ولم يتمكن من العمل. بل كأم يأوا باشة كأموت وأملاء إله الله يوتوا براس قبر الظيوهاتوا صادقة من قلبي ثم مات باشان مردو ولم يتمكن من العمل. نيتوا أن يعمل مات ولم يتمكن من العمل مردوني دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين ومات او قتل فبذحته الى الاسلام و وشاتمان بدم هناوه ومات او قتل لم يتمكن من العمل نيتو ان كات بذلك الجنة بصدقه وإخلاصه ودخوله في الإسلام افرم بقى عملت وتباهشت برازغوي ورواها بهتنة وإسلامي، فنحن ما نأخذ بطرف من الأدلة ونترك الطرف الثاني. يا مناهبت، هنديك لحديث كان بقرن ببلقى وواز باقي حديث كان درباني. نجمع بين الأدلة. جمعك لبيني أدلّة كان بلقك، كان أنا ميّان كوكينو. فاش حكم نعم، بلغ ليس هذا الحديث وحده هو الذي جاء في هذه المسألة، أم حديث ثابت أنها نعت ولم بل هناك أحاديث كثيرة. يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخص بعضها بعضا أفضل بل كو حديث ترهاتوك لنباب الزور هنديكيان هنديكي تر تفسير أكات هنديكي تر يان هنديكي تر مقيد أكات واتا لو مجمل أكات هندي كيان هندي كتير أكات وأما شيخ كتاب ل هجدي حشدي حشدي هزارو تشعفدو لدرس دوم للدوري ملك سعودي ثالثة باشا، لدرس ملك سعودي الثالث عشر لصالح هزارو تشعفدو سي كلا جدة أم شرح أي كدو، وهره هلا شو نجتره الرحمن شيء صار الفوزان قلت، لباري حديثي شفاعة كخلكانك بويلة إلى إلى الله أشن باشتوا أفهمت. هذا من الاستدلال بالمتشابه. أما لويك دزبة متشابهها وبركت. متشابهش هي متشابه. وكل معجم وصيادته. أفرمت والمتشابه النص القرآني يحتمل عدة معاني. أفرمت نصك قرآن ك وجهك يعني شوازك زيات هالأجريت. لش لتفسير زيات هالأجريت. شندين تفسير هالأجريت. باش. أفرمت أما دزقرتنا هذه طريقة أهل زيغة. برأسي أما رجال وريباز وريتك أي أهل زيغة. أوانيك لا عنده. أوانيك بينها فليس كاو. أوانيك توش إنحرافون. أعدل خود بي. صالح عوزنا واتبي الله. طل الأهل زيغ. أفرمت الذين قالوا الله سبحانه وتعالى عنهم خايك الرجال لبارون ففرمت. فأما الذين في قلوبهم زيغ أوانيك زغل أطلع نهاية. الحق لا عنده. لا سودال يمرانا. فيتبعون ما تشابه من. شو أن فيأخذون الأدلة المتشابهة بلغ متشابه كان رأقرون ويتركون الأدلة المحكمة وازلا لا بلغة محكمة كان أي محكمة يا محكم هرواكوا لقاموسي وسيطا هاتوا أفرموت والمحكم من القرآن الظاهر الذي لا شبهت فيه ولا يحتاج إلى تأويل محكم لقرآن أوايا كارونو آشكرايا هيتش قمانيك تيانيا وفيسب التأويل ناكات فيسبو وجه خوي لا يودته ما ناو التفسير كتري خوي ظاهر ديار فرميت أوان شن متشابه كون ووازل محكمه يعني جادوات فلا فلابد من رد المتشابهة إلى المحكم فرميت نابيت وبما روانية إلا أبيت شبكين متشابه كان برين بولاي محكمة كان أوانيكا شندين تفسير الأقرن بيان برين او أو بلغانيكا محكمة ثابت فيقال أو تريت من ترك العمل لعذر شريعي ولم يتمكن منه حتى مات فهذا معذور أو كسي وازل عمل اهيانيات بهوي هوي عذريها وان عمل بكات تأكاتي امريت فهذا معذور امكس عذريها ولا سر امكس ام حديثان جابجا اكتت واتت نيتواني العمل كان نقبع رزيخوي لأن هذا ردل النطق بشهادة تاني معتقدا لهما مخلصا لله عز وجل لابري امبياوه نطق قرضو بشهادة بدم شهاده وتو واروها باورش بيها بوا واروها نتشباق بو بخايت بردقى سبحانه وتعالى لقل إخلاص بو خايت بردقى بلق أمبيا وشيبوا هذا لم يتمكن من العمل مع أنه نطق بالشهادة واعتقد معناهما وأخلص الله عز وجل أمكسيت فان عملكات سر رأيك شاتمان هنا واروها إيمانش بيحبوا واروها بمخلصي شو لكنه لم يبق أما مه فرصة للعمل بلق أمكسا لبردميا هيدش مجال نما فرصي فرصة نما حتى ما تأكث مردو فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادة أأمي أشيت بهشتوى بشيات دان بوحدة إخوائي بروتقار سبحانه وتعالى تخوائي بروتقار سبحانه وتنهاية واروها بويك في غمباري خواش عليه الصلاة والسلام في غمباري يحمل حديث البطاقة حمل أكريت وعتاب بسر أكريت حديث والذين يقولون والذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا يوم قط يوم لم يتمكنوا من العمل مع يوم نطقوا بالشهادتين دخلوا في الإسلام. يوم كسانك يوم يوم يوم يوم يوم مجال يوم عمل يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم هذا هو الجمع يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم إيمان دارني وبيه غم بريخواش علي والسلام. شرحي وارواها بناسي إيماني كردو بتشي لوفدك أي. عبد القيس أفرميت أمركم بأربع. فرمان تام فيها جنب توارشت. الإيمان بالله إيمان بخوي فرد جسر فنتاع. وارواه بيه غم بريخوا خوي شرحي إيمانك كاتك إيمانشيا أفرميت شايف ما ولكن يقول لك ان الله يقول لك الله يقول محمد رسول الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان أمشي السير الشريف صالح عوائله تبقى الإجابات المهمة في المشاكل المدهمة. للاطرية صد وانصه هنا يأتي وهروها داري حسين طبعاً كردو. يعني أمية أو حدث أو حدثان كلام باري وهروها يستعيش جيتان أخيراً لقل هنديك لو تيزانيان لام باري و كلاي أول قصايان جري اعتماد بزاني أفرمتش. هل كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكيف نرد على من قال بذلك استدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويقول إن هذا مطلق نعم إذا كان أنه ما استطاع العمل ما استطاع العمل أو نطق بالشهادة في آخر حياته و عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها متيقنا لا يدخل الجنه اما اذا ترك العمل باختياره ترك العمل باختياره فهذا لا تنفعه لا اله الا الله لانه ما عمل ما عمل بها لا اله الا الله لها حقوق ولها لها واجبات ولها لها فرائض وسنن سنن هذه تقال باللسان نعم قضيه الشيخ لكن هذا محمول على من لم يتمكن من العمل بعد ما قال لا اله الا الله حتى مات حتى مات قالها موقنا بها مصدقا بها ثم مات هذا تنفعه لا اله الا الله لانه لم يتمكن من العمل اما من ترك العمل وهو صحيح وطرك العمل مدة حياته فهذا ليس بمؤمن ولا تنفعه لا إله إلا الله أميش صالح فوزانا كهيك غلق قورا على المكانين عليهم برسياري لأي كان هركسك بلي لا إله إلا الله أتتبه هشتوا واتفون والله كسيك بلينا وكوابليو وتيبي غنبر صلى الله عليه وآله وسلم بكهتا بلغا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هركسك بلي لا إله إلا الله أتتبه هشتوا صالح فوزانا عليهم بلغ أجر أو كسا نتوانى كدوا أن يان لك وتعي 8 شيعة ثمان بيني، ولما نكتي بجاتو كرب دوا كاركان بكات ويقيم فيها بيت أشتى بهشتوا، بلام أجر، وازكروا بيهنات بيوس خوي تأو تا أقوى سودي بينها جانيت لا إله إلا الله وثلاث الله سودي بيني لبرأوى كدواي بينكروا لا إله إلا الله حقها وواجباتها وروحها فرضو سنتها أم فرودات جعير قبل سلك سك، كن يتوانى كدوا بكات شاعت هناو هناء بيقين رزقوي طشن مردوا لا اله إلا الله سودي في اغينت ملام كسك كردوا ترك اكات ونخوشنيا وترك كات همو تمني ااوو بدلني ايو مسلمانيا وروها لا اله الا الله هج سوجي كبو اونيا